ونا أعلن من قلب الحصار من قلب الحصار أن الاحتلال والحل العسكري الإسرائيلي لن يوفر السلام والأمن والاستقرار للإسرائيليين وأن طريق المفاوضات فقط وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية هي التي تحقق الأمن والسلام والجيرة الطيبة والجيرة الطيبة بين الشعبين وفي المنطقة كلها ومن أجل مستقبل زاهر